ثم إنكم أجه الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمين فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين علاء أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو لا تذكرون أثرأيتم ما تحرون أم أَن تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون إننا لنورمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسن ربك العظيم Sala, üçümü bı mawqü'ın nüjum ve innehu laqüsem, lo